وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم, وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إ أَحسَن تُمْ أَحْسَن تُمْ لأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأتُم فَلَهَا فَإذاَا ج أَعدُآخِرَةِ لَسُجُهَُم وَ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 أقل مو يبش المؤمنين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 وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُّبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ وفصلناه تفصيلا وَكُلَّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا اقرأ كتابك فَبِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ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 مَن كانَ يُريد العاجِ تعجلنا لَ فِيهَا مَ نَشاءُلِمَن نُريدثُم جعلنا ثمَُّ جعلنا لَ جَهَّ م يَصلْلَهاَا مَذمُومًَا مدحورا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 لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر فتقع مذموما فتقع مذموما مخذولا